وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيصدو حوض وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون <تصفيق> لميت موحش طلل لما اتناك هناذي وصاحبها التعريف يعني وشرط صاحبها معطوف فلسر مجرور وشرط صاحبها التعريف شرطي حال صاحبي حال طبعا حال هي كاسيكا حال هي حالي حال يشتيكا يتركس كاس بيت بيت تش مفعول به بيت مش تكان يترلواني تلبيت كابنا حال صاحبي حال كابيت شي بيت ابيت معرفة بيت ين تخصيص ين تعميم ين تأخير أم تعبيد جوانه لهند كثير وكان يترى هذا هو صاحب الحال وصاحب الحال وشرط صاحب الحال التعريف تعريف البوه أصل أكاد ما بقي كثير بجوازه فيها ده والله أم علينا على التعريف أبد وتخصيص أبد وتعليم مش أبد وتأخير مش أبد ليش لم تشار المصطلحات هذه شكل معنا جواز الأوانيتر وصاحبها التعريف. التعريف, من التعريف تعريف يجعل هذا هو التعريف الذي يجعل هذا هو التعريف الذي يجعل هذا هو التعريف الذي يجعل هذا هو التعريف الذي يجعل هذا هو بيت يعني ش حال كأصلة بيت تخصيص بيت. تخصيص بي نشريك يمكنك نشريك تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون نشريك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون كن كتبت تعريف في نشراكت كده بع بوي كإضافة اما أما نشريك في أربعة أيام أربعة أيام. هلا وش نشريه؟ كابو تخصيصة تعريف نية. وش تعميم تعميمش. مثلا نكرة في سياق النفي تعميم نكرة في سياق النفي تعميم يعني اقل نكريك هات في سياق النفي مثلا بو بس صاحبي حال درست حيش مشكلية كدني بو لذلوه تعميم هاتو يان اقل صاحبي حالك التأخير بو صاحبي حالك التأخير بو لحال أو كاتي درسته. الجناء أجر تقديم بو لبير شو بو أبيت شبيت تعريف بيت. يانا بيت تخصيص بيت. يانا بيت تعميم بيت. بلان أجر لحالك الدوائك أو أكرس صاحبي حالك تشيش بيت. نكيرش بيت. كاتي الله وصاحبي التعريف أو التخصيص أو التعميم تعاميمه أو التأخير يعني نكير مع التأخير. يعني اكريت نشير بيت بالام اغلتشي بو تأخير بيت لحالكي يعني حالك فيش كوتوا صاحبي حالك دوا كوتوا بالام لبر اويدوا كوتوا لبر تأخير بندرست چار نموني هنا واتوا نحو خش عن أبصارهم يخرجون <تصفيق> يخرجون أبصارهم خش عن حال يعني حال كونهم خش عن أبصارهم أبصارهم عرفية بوشي أبصار مضافة بوليهم خش عن أبصارهم يخرجون يعني يخرجون خش عن أبصارهم يخرجون خش عن أبصارهم أبصارهم مضافة بلي معرفيك معرفيه تعريف المهم يعني صاحبي حال أصل ليدا بشياتوا بتعريف فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى جاء خش عن أقر حال بيت بو أبصاريا يعني حال بيت بو خويا كلا ينفك حال وقيا كواه لا شرحك يا الله خش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون يعني حالهم برامنا تفسيرك الآية شنو فرمي خش عن أبصارهم خشع عن ابصارهم تشاوين خاشع جاخوين خاشعين تشاوين لتقد نفسك لتقديرك ديارا تشاوين الله اعلم تشاوين خاشع تشاو ناتوانن وكو كسيشي سركوتو قلبينن وكو كسيشي سركوتو تاموت سات تشاو شورن سرشورن يان بيو بيودارا بويا خشع عن يخرجوا يخرجون نيا خش عن يخرجونا يعني يخرجون خش عن خش عن حالي خويان به خش عن حالي خويا <تصفيق> انا بلام بينا بالام چاوي شهر خويا انا چوينا ما دقة بلا ماكو دقه اكو دقه اا وشرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون والضمير أعرف المعارف وكل معرفة قلما يخرجون لبلوى وكضمير متصل مبني وثمان لأفعال خمسة في محل رفع. فاعل وضمير شوائك كلمعارف أقوى المعرفة كابو أبي صاحبي حال معرفة بيت يان والثاني التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين في أربعة أيام سواء سواء حالة منصوب للسائلين جارون ومجرور، فسواء الحال من أربعة وهي وإن كانت نكرة لكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام نكرة مضاف إلى نكرة تخصص يفيد التخصيص أو تفيد التخصص والثالث التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أصلكت هنا وما أهلكنا قرية أو من الزائد بوزياتين توكيدة وتحسين لفظية وما أهلكنا قرية يعني هيت شارو الشيون ديك ما لنا ونبرد هيت الشيوني كي نشتجيبون ما لنا ونبرد إلا لها منذرون أما فأيدي العذر بالجهل إذا فأيدي العذر بالجهل يعني هم كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني هيك شو يقلنا ونن ابن الا بين عذرنا مني انجر وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون لها منذرون جملة وما اهلكنا من قريه الا اصلقي اوام منذرون لها منذرون حاصلون ثابتون لها بيفيغنبريها بيت جملي منذرون لها مبتدوخ خبرا جمليش حاليا هاتوا شي لدواي نشريك هاتوا كقريه في سياق النفي وما اهلكنا فجملة لها منذرون حال من قريه وهي نشره عامه لوقوعها في سياق النفي عاوز حالك ما ند شويه جمله جمليش ابيته شيء أبيت حال <تصفيق> وتمن الجمل بعد المعارف احوال وبعد النشرات الى الجمله بعد النشرات وتحال تعميم انا ما الجمل بعد النشرات المحضه كلمه الجمل بعد المعارف المحبة الجمل بعد النشرات المحضه <تصفيق> الجمل بعد المعارف المحضه استهدش النشرية وما أهلكنا من قرية في حكم المعرفة بو لوقوعها في سياق النفي تعميمتها والرابع التأخير عن الحال اگر صاحب حالك لحالك دواءك كقول الشار لمن يتموحشا طلل يلوح كانه خلل لميته ميناي افرتك ام على الشعري كثير المعروف بكثير عز ما يخ هنا كي خوشو يستك عزيز ج شعرك اني بالاله لميته موحشا طلل طلل ابيني نشره صاحب حالة موحشا حال فيش فموحشا حال من طلل وهو نشرة لتأخره عن الحال بس بس طلل لأثار ميت بوقت الله شو نكى شواله أثاره كان يشوال ديار ما يلوح كأنها خيل يعني ادرو شيتو او بريقي دي مشتي مشتي شمشير ها كدستيه بيو اگدي او شون دستيكه اا مو بالذهب يا المطلب بالذهب شون او ادرو شيتو اثار مياه شلونك مياه شنو يا دولكاني او ها ادرو شاهدك موحشا حالة هشن حاله طبل تاخر عن الحال طلم هر لبر تسويقي تاخر اكريص صاحبي حال شي بيت نشربت ابو لو انا الله وصاحبها التاخير خويه التأخير بون خو صاحب حالين صاحب حالك كما بس قويه مو مسوقه نشربت لبرشي لبرت أخر هل لبرد دواء كوتن صاحبي حال نشرة بي أي أصل لصاحبي حال ما بي ما عرف والتمييز وهو اسم فضلة نشرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات إذا كنا بحث منصوبات التمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد معنهم مفسر لمن بهما من الذوات كلمة تميز لا لا أصله بمعنى الفصل يا فصل الشيء عن غيره أكو عاتي وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز أي انفصلوا من المؤمنين ين تكاد تميز من الغيظ اي انفصل بعضها من بعض تميز هي كلمه يكلناو جمله ديت للتمييز <تصفيق> وهو اسم فضله ابي اسم بيت ده حاجه كده مش لا يكون جمله لجله حال كذا جمله بيت اشي حال بلم لا تميز هر أبيء كلمة لا مبتدأ كذا اسم أبيش بيت صريح بيت وتوانس غير صريح بيت لا فاعل بو برمنا وأن خير لكم يعني صيامكم خير لكم واتمن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر كذا بابذة مبتدأ مثلا يعجبني أن تقوم زيد كذا أن تقوم زيد بيتشى يعني فاعل لحال يمكن بلام يكون لك وهو اسم لحال ان صريح لا يكون جملة يعني تمييز لك ان يكون يعني قد يكون ببيت ان قد لك ببيت يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون مشتق بعكس حاله فضلة نكرة معدي فشنية جامد أي غير مشتق مفسر لبي مبين هي أبو جاء زيد ضاحكا جاء زيد ضاحكا بلام أمشيا أم مبين مفسدشيا لما انبهما من الذوات يعني هر مبهم بهما في الضوات هي أوشي تيت تفسير بوك هيئات بو تفسير ناك بونا جاء زيد ضاحكا شوي الشيوي هاتنا كيف جاء يفسر أما توالي اشتريت عشرين كتابا عشرين بو تفسيرك ذات يكت تفسيرك أوي كذات أو تفسيركات أو تميز أوي هيئات تفسيركات أوشيها أو حالة. <تصفيق> لما انبهما من الذوات لم تفسيروا يك جور لجورة كاني تميزي بدس ديت چون كأما تميز من هيا تميزي ذاته تميز من هيا تميزي نسبة تميزي ذات وكل شرح حقيقين تميزي نسبة والان توأتواني لما انبهما من الذوات لبين خوصك والنسب هل أوي وزيادك لما إن بهم من الذوات والنسب أما طبعا بمتعبيرك إستاهي لمسال مي معنا تميز إن بهامك ذهبت مبهامك ذهبت في الذوات يا في النسبة بين المسند والمسند إليه في الجملة. كويسة لمد كلماتي أجن تميزي ذات معنا هي تميزي نسبش معنا. بقول منا اش اشتريت عشرين كتابا. هر جاري أجر هاتي تميزي كلمة يكدركت أو بيوتة تميزي ذات. يتميزي مفرد. بلام أجر هاتي أو علاقية لبين مسند ومسند إليه مثلا مثلاً امتلأ الإناء ماءا قافك فربو لآو مسند ومسند إليه طبعاً إثباتي شديك إثناديك تحديثيك لبينيانا هيا. بلما توالي جاء الزيدون إثباتي حكم مجيء داوك زيد جاء الزيدون أجر هاتي تمييزي أم حكمت كت أو بيوت النسبة بوية وطمان لما إن من الذوات والنسبة أجر تمييزي مفردات الدرك بيوت التمييزي ذات أجر تمييزي النسبة لبين مسند ومسند إليه لجملة دركت بيوت التمييزي شي نسبة, نسبة. هار أوضوانا حياة بوية لتفسيرك يا <تصفيق> علي لما إن من من الظوات لتعرفك لمتنك وهذا ما زياد كدبه الذوات تنهى تنهانا كدبه نسبة كدبه بلان ايكي يقول لهم كان هاتو او شي بما حل كدبه لحاشي رقم سين و اي المذكورة او المقدرة اقلت ما شابكين لا تمييزي ذات مذكورية بس لا تمييزي نسبة مقدرية يعني كاتب لنشي لما انبهما من الذوات المذكورة او المقدرة من لما انبهما من الذوات المذكورة او المقدرة كياشين سبشمان بوحالا بيت بابل قلتشي أليف المذكورة نحو رتل رتل زيت زيتا زيت مثلا اشتريت رطلا اقبل اشتريت رطلا زيتا كابوا التمييزي شد بوكا ذات أو أو مذكورة كيد كيد هي كم مذكورة رطل رطل كتاه مذكورة مبهم تميزه تميزه بزيت مثلا اشتريته رطلا مع زيتا عسل كيد المذكورة من الذوات المبهمه ذات ش مبهم تهبوذ ذاتي ش مبهم تهبوذ تفسيرت كيد ابن أبي هامة كيد دركيد أو تفسير ذاتي مذكورة. جاري وهاي مبهمة كده هي, هي مذكورة نيا مقدرة مبهمة مقدرة تتميزك. نحو طابة زيد طابة زيد نفسه. <تصفيق> تماشى كي. يا سطابة معناها زور واضحه. طابة زيدٌ من فعل وفاعل هيج مبهم هيك هي تميز نعم مذكور طاب زيد بيسد بنيي سيبون اشتريت رثلان زيت اشتريت عشرين كتاب مذكور هيك كتا هي مبهم تفسره بس طاب زيد زيد شاكبو بلانشي نفس زيد شاكبو أي كابول لم لم في الكلام ايش لك نية تفسره بس في في التقدير يا في قوة قولنا فانه في قوة قولنا كلمات طاب زي جمله طاب زيد نفسه هر وجوى طاب شيء شي طاب شيء منسوب إلى زيد طاب شيء فعل فعل منسوب إلى زيد شئ كمن سوبر بولا زيت باكا باكا هو باب شيء منسوب الى زيت او شيء اشياء نفسك يزيدها نفسك يزيدها كبو ونفسا يرفع الابهام عن ذلك الشيء المقدر فيه يعني ام محققه ايات اي اي بالله احتانان تفسيدي تفسير النسبه لاصل الشيء تفسير الذاتة وفعلا فعلا توانتي <تصفيق> حالي كات تعريف فكان هيج مشكله تانية لما انبهم من الذوات بلام و ل ل ل كلام وايلادات وأذنيك هيج نية وتفسيرك تفسير نسبية المهم تعريف فكان ترى لما انبهم من الذوات بلام بقى سانكاريوثمان ونسبي أجل ذاتك ومفرداته ونسبك اش بو تيا بو, بو جملة <تصفيق> من المنصوبات التمييس اقول اشتراحك يا هاتوا وهو ما جتمع فيه خمسة امور هل بيانشتي تياك كوية او اسمية ام بيانشتيك يسباسي انك ابيت التمييس ان يكون اسما والثاني ان يكون فضله الثالث أن يكون نكرة والرابع أن يكون جامدا والخامس أن يكون مفسرا لما إن بهم من الذوات أو أبيت تشيتميس فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأول أن يكون اسما فضلة نشرة حال جواه ومخالف في الأمرين الأخيرين لم دوي لا حالة وديا تميز لأن الحالة مشتق يبين الهيئات حال مشتقة جامدنة وبيان هيئات الشك والتمييز يا جامد يبين الذوات يعني لا شيء مخالفا لويك أو جامدة أم جامدة أو مشتقب لويك أو بيان هيئات أم بيان شدبوكة بيان ذوات الدبوكات أو أول لحاشيكا تماشى لا قشطها يتفق الحال والتميز في خمسة أمور الأول أن كل واحد منهم اسم والثاني أن كل واحد منهم فضله والثالث ان أن كل واحد منهم نكرة والرابع أن كل واحد منهم منصوب والخامس أن كل واحد منهم مفسر لما قبله ويفترقان في خمسة يعني يتفقان في خمسة ويفترقان في خمسة لا يفترقان في خمسة اولها أن الاصل في الحال أن يفسر هيئه, هيئة صاحبه والتمييز يفسر من بهم من ذات او نسبه وثانيها أن الأصل في الحال أن يكون مشتقا والاصل في التمييز أن يكون جامدا وقد يكون كل, كل واحد منهم على خلاف الأصل فيه وثالثها أن الحال يأتي ظرفا أو جارا ومجرورا أو جملة اسمية أو فعلية والتمييز لا يجيء على واحد منها ورابعها أن الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه أو لعامله قياسا وأما التمييز فلا يكون مؤكدا لأحدهما على ما ذهب إليه الجمهور بل إن جاء مؤكدا فإنه يكون مؤكدا لشيء غير عامله وغير صاحبه وخامسها أن الحالة قد يكون غير مستغنى عنه كما في الشاهد رقم صدق شوار والتميز لا يكون بهذه المنزلة بل هو مستغنى عنه دائما نعني أن معنى الكلام لا يفسد بدونه يعني أم فرقانين هيا لا بينش توجي كوان لا بينش ليش مفترقا المهم لا بد من اجتماع خمسة أمور أن يكون اسما أن يكون فضلة أن يكون نكره أن يكون جامدا ومفسرا و ومفسرا وفينشتا وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين حسلا والعدد نحو أحد عشرة كوكباً إلى تسع وتسعين نعجة ومنه تمييز كم؟ الاستفامية نحو كم عبدا ملكته فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها ولك في تمييز الاستفامية المجرورة بالحرف جر ونصب ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيب وفجرنا الأرض عيون وأنا أكثر منك مالا واعز نفرة أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله من خير أديان البرية دين ومنه بئس الفحل فحلهم فحلة خلافا لسيبويه ليرا دياد باسي او شنان من بوكات كزور جرلم شنان دين شن كان مضاني التمييز من بوكات شن تمييز لكي رؤدا واكثر وقوعه بعد المقاده كجريب نخلا اكو الله ضربان مفسر لمفرد ومفسر لنسبه، فمفسر المفرد له مضان يعني مواضع يقع بعدها، أحدها المقادير، وقول لمثنك وأكثر وقوعه بعد المقادير، المقادير بديتيل سيشت وهي المقادي وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات، الكيل، الوزن. يقع بعدها فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها أحدها المقادير الثاني العدد دوشنا شني كميان المقادير شني دوميان العدد المقادير سيبشا المساحات <تصفيق> أو ربرانيك أو, رب... أو ربرانيك أويكا بروبر كريت ولكن يجب ان ك هناك قيوانات هناك قيوانات هناك قيوانات هناك قيوانات هناك جريب ذراعك شنهاك ست قبضات. شش تسعة أصابع ليك. شش تسعة بيت الذراعي. شش مشت يعني. قبضيك شنهاك أربع أصابع. متغذی که تغذیه آگرایی. مثل لطاموی که وای نه و نه هتآ پنجیک هتآ مشتیک هتآ هتآ صبیک هتآ مشتیک هتآ ذرایک تا جدی بگی. تو اینی که لطاموی که وی بوي ذراع بوي جريبي مزنچنيك بوي جريبي مزن جريبي كجريبي النخلن 10000 ذراع جريبا كجريبي النخل مثلا علي اشتريت جريبا اشتريت جريبا شي نخلا نخلا تميز جريبا جديد جريب, جريب مبهم كالين مبهم انك معناك مبهم نازن معني بلى بالان تشنك تشنك لو اشتكروا جي, جي لو اشتكروا نخل مثلا كجريب النخل والكيلي بو بيوانه كصاع تمر صاعي شكثر مدة معلومة اشتريت صاعا تمر وشاندي تريج لصاعة وثلاوة لا بتقديدي غرام وبغير غرام أو معنى أويك لآثار بيني معنى أويك مد صاعك والوزني كمنويني <تصفيق> عسرة مثلا اشتريت منويني دو منش بمن بمن بحضو شي اخواني توا بشد ببيشد لغة حجازية ولغة تميمية أقال أول شنو سن تعدية المن بابية شدة المن الذي يا بل يبنس لبالي شيء ناو قوسي كالمنع ويبزاني أصلا كي شيء واوية المن لناو قوسي كالمنع المنى ب... ب... على سورة ألف المنى على سورة ألف نحن على سورة يا ويبذل يعني لأصلا واوي بوا بلقي شي برمنا أقرب تابع تثنيه يلي منويني منواني بلقي تثنيه أزعني واوي من ببيش هذا الذي يكال به السمن وغيره الذي يكال به السمن وغيره يكال به السمن مثلا روني رون شتيق لو باباتانا او يكفي شيكيت بيبي وانا اكريت و منوان مانوان و تثنيتو مانواني بيت ابيتا مانوان و ل من مانايا و كتشيبو و كي شون مثلا يد يد ينا يا كي حذف كذا لو يكسي حرفينو تخفيفا حرفي شوى. بويا كانت التثنيه كي والتثنيه المنوان والجمع جمع من كيتون جمع كي أمناء, امناء امناء بهمزه امناء مثل سبب واسباب مثل سبب وأسباب وفي لغة تميم وفي لغة تميم منن بشدة منن بالتشديد أجل كدب منن من منّن بوجد شان حرفيسته سي. سي ميم نون نون وهي تثنيه وجمع اشتغان يغورات وفي لغه التميم منن بالتشديد والجمع امنان امنان بالتشديد. بالتشديد والجمع امنان والتثنيه منان هين التثنية منان من زائد نون تثنية منان على لفظه والتثنية منان على لفظه انظر المصباح المنير للفيوم كابو يسبوي من ضبط كين من شون تلفظك ريت اوي كزور شائعة عليه من من غير بني تميم. من منوان مناوان من شيء منوين. أقبلين منيني. منين هو مناوان من منين مناوان من هو مناوان من هو مناوان من من یک چنی که رطلا من یک دو رطلا رطلا کیش رطلا کیش لگرمن صفر پونت چهارصد و شصت و کسریه یعنی نه گاهم نیوکیلو اولی که لیبر مابزاری کن زود يعني نقاطا نقاطا نيوشيله رتلك يعني جرام تقريبا تقريباً أبو لو ذو شنكة هناوة بعد المقادير والعدد مقادير من baskets دوم الثاني العدد كأحد عشر درهم ومنه قوله تعالى اني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا تميزه وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى تسعة وتسعين هم تميز عددك؟ إلى التسعة والتسعين ويلمت نكيوتشي نحو أحد عشر كوكبا إلى نقل قوله من قوله إلى قوله من أحد عشر إلى تسعين وتسعين إني رأيت أحد عشر كوكبا وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين قال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة سالنعجة ميزة بوشي تمييز عليه ما بعد الاعداد وفي الحديث ان لله تسعة وتسعين اسما تسعة اسم ان لله جار مجرور خبرة اسما تمييز وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها كاته تمشي وأكثر وقوعه بعد المقادير والعدد الله يلا مواب زانيد كعدد مقادير نية مقادير جاية عدد جا. وفهم من عطفي في المقدمة في المثل العدد على المقادير أنه ليس من جملتها وهو قول أكثر المحققين أما قصي المحققين كعدد جواز المقادير بو لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته مقدار مقدار يبون منا فلا يعني ما بس فيه حقيقي اشتاكنية يك دوسي ده مقدار مقدار اشتاك يعني مقدار كاللقال حقيقي اشتاكي فرق بو يلبر فرق لنيوان مراد الحقيقة ومراد غير الحقيقة عدد لمقاعد الحساب ناكري بل مقداره حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه. ثنتواني مقدار إضافك بلا شيء ولا عدد، وليس العدد كذلك. بفي ثنتواني عدد وكناتواني إضافك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل مقدار رطل زيتا؟ عندي مقدار ولا تقول عندي مقدار عشرين هنا تواني مقدار اضافه ولا بلا مقدار اضافه كي, كي شيء عدد الا على معنى اخر مثلا يعني اويكل حاشكه هنا وذلك أن يكون عندك رجل واحد أو أكثر يقاومون عشرين رجلا مثلا فتقول عندي مقدار عشرين رجلا تريد أن عندك من لوزن قدره لكان بمنزلة هذا العدد من الرجال يعني إلا معناه مجازيد ما بزبط الجناع على الحقيقة معناي مقدار اللقل معناي عدد دوشتي جواز ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية هل ملحقات أم باسة تمييز كم يستفهم يشمع هي وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار كم أكل كتاب كانت خندقا وأسميه كناية أسماء كناية وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد يا أسماء عدد يا اسماء كناية عدد من نونا مجهول الجنس والمقدار. بون كم كم نزن مثلا كم عبدا كم عبد نزن جنسكي شنو نزن مقدار شي بو يفيسد بالتمييز لدوي كم لدوي اداتي كم لدوي اسمي كم كاسمي كناي وعدده يفيسد بالتحديد جنس ومقدارها جا كم ايش معناها بيت دو بشو كم من هي استفهاميه استفهم بيه وكم من هي اخبار بو كثره بكادت وهي على ضربين استفامية بمعنى أي عدد ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء وخبرية بمعنى كثير ويستعملها من يريد الافتخار والتكفير وتمييز الاستفامية منصوب مفرد تقول مثلا كم عبدا ملكت تما شئست استفهمت كم عبدا ملكت شن بيبخاوني شن عبد كم عبدا ملكته يعني ملكته كم عبدا ملكته فعله فاعله كم مفعول به هي عبدا تميزة بلى ملبرك كم صداريه ويش هو في الشهر كم عبدا ملكته قد إعرابي كين اسمي كينيو عدد استفهاميه مفعول به مقدمة ملكتا فعل فعلا ابدا تميزه وكم دارا بنيته يعني بنيته كم داران تدارنشه تميزه بوشي بيوسيفه تميزه كم هو مجهول الجنس والمقدار هو هو هو هو يستعملها من يسأل عن كمية الشيء. بو بكار هناك. أجربش يا عزيز خير تواش يا عزك. بتركيبت كده خير تواش يا أشتوانيت وتميز الخبرية مخفوض دائما. طبعا ما أجا تميزات استفهاميه إسفامية منصوب مفردا. كم دارا مفردة ومنصوبشة. بقى لما خبري بو وتميز الخبرية يعني كم خبرية مخفض دائما ثم تارة يكون مجموعا كتميز العشرة دونها تقول كم عبد ملكت شني عبد مهبو كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت جاء من ليفرقك كذو نيوان شيو ثم تارة يكون مجموعا أعبد ممسيتي تارثني يكون مجموعا كتميز العشرة فما دونها تقول كم عبيد ملكت كم عبيد ملكت كما تقول عشرة أعبد ملكت تشون لا أقر كم نيني علي عشرة أعبد ملكت بمجروري هار كم عبيد عبيد هار مجرور أهينتي شن عشرة إضافاء كأعبد مجرورة عبيد جلدواي كم هربتية مجرورة وثلاثة أعبدين أعبدونش مجرورة وتارة وتارة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوق شن أكتميزي صدبين كم عبد شن الله مئة عبد ألف عبد كون تمييز ألف مئة أصل تيايا به فلو الله سلام, سلام, سلام, سلام, سلام, سلام, سلام, سلام, سلام يكون مفردا كتمييز المئه فما فوقها تقول كم عبد ملكته كما تقول مئة عبد ملكت تمارشى يسالين ملكت مئة عبد فعلو فاعل مفعول به وهو مضاف عبد المضاف إليه شو النجومليه كهذول بس هادى يسالين ملكت مئة عبد ملكت فعلو فاعل مئة مفعول به وهو مضاف عبد المضاف إليه أجد تمييز شيكين كين يسالين ألف عبد عفوا كم عبد كم عبد ملكت بوشوى كم عبد ملكته ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر تقول بكم درهم من اشتريته اشتوني جائزة تشيبكيت كم استفهامية مشهور كي أجرشي دخل عليه حرف جر بكم درهم من اشتريته يعني اشتريت كم درهما لا اشتريته اشتريت كم درهما يعني بكم درهمين اشتريت باك حرف جر زائد كم اسم مجرورة لفظا درهمين تميزة اشتريت فعل فعلا ليرش خلافك هيا آية درهما كتميزة بمنش حرف جر زائد مجرور بوا يعني بكم من درهم من اشتريته ين كما كإضافة رأبولوجي درهم يعني بمن من إضافة جربوه ين بمن ين بإضافة والخافض له من مضمرة أصل أماء يعني بكم من درهم من اشتريته لا الإضافة خلافا للزجاج خلي راجح هواك بمنشي مضمريه النكبه منشي بنكبه اضافه خلافاً للزجاجي بالمضامبي ما <تصفيق> الثالث من مضان تمييز المفردي ما دل على مماثلة نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مدد من مظان تميز أو شنانيش زورج تميز لو يعدين شنية كمدومة باسكت كمقادير والعدد شن السيام من مضان تميز المفرد ما دل على مماثلة ولو جئنا بمثله اسمه تميزه چونك تميز نبيت مماثلنا زانيد مراد نا يعلن مراد توضيح ببيت وقولهم إنا, إنا لنا إنا لنا أمثالها مثلا جدارا حائتا مالا إبلا كبلا إحيق لمضاني مضاني تميز كتميز بدوا البيت تميز مفرد ما دل على المماثله ان امثالها لنا ابلًا او شوا او بشواشكه او تبوي لاثو الرابع ما دل على مغايره مماثلة وما دل على المغايره نحو ان لنا غيرها إبلا ابلًا او شاءن. شاء شاء جمع شاته جمع شاته وما اشبه ذلك يعني ما دل على مماثله في تمييزها وما دل على مغايره في شيء بشيء في التمييز بو اوي اويتر لاوي ترجع وقد اشرت بقولي واكثر وقوعه الى ان تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير بل يختص بما بعدها وبغيرها. بوي يتم وأكثر بوي بو يتمو أكثر وقوعه بو. وتنجت نهالة دوام قاديات. هديب جالك تباك عنواع لي أفهميته عزانة. نه زوجار واديت ولم لغيري شجت لغيري مقادير شجت. تأريج تفسيري شيو ذات ومفسر النسبة على قسمين. محول وغير محول والدرس آية إن شاء الله وصلى الله على محمد